جانبا من جوانب عظمه و جلال رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم لنزداد له حبه سنتناول ق ض ي ة جمال خلقه صلى الله عليه و سلم فقد جمله الله خلقا وقد جمله الله خلقا فقد كان صلى الله عليه و سلم من أ ج م ل الناس ه ي ئ ة و جمالا فاجتمع ل هناك جمال الظاهر وكمال الظاهر ا ا ل ب ط و ه ذ من نعمة وسلم سبحانه بنبيه ن عليه الله الله ا صلى ه رسل و أ ن ب ي ا ء وحكماء بداوا رسالات ع ظ ي م ة ولكنهم ماتوا دون إ ت م ا م ه ا أ و شاركهم فيها غيرهم ولكن محمدا هو الوحيد الذي أ ت م رسالته ا ل د ي ن ي ة وتحددت أ ح ك ا م ه ا وصفه آ م ن ت بها شعوب بأسرها في حياته و في أ ص ح ا ب ه الكرام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له أ ن ت أ ح ق بقول زهير بن أ ب ي سلمى في هرم بن سنان لما قال لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ل ي ل ة البدر وصدق وعرق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا من جمال خلقه أ ن عرقه كان مسكا كما كانت أ م سليم ت أ خ ذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في طيبها لتطيب به الطيب وقسم شعره في ح ج ة الوداع وفي ع م ر ة ا ل ق ض ي ة لما حلق شعره قسمه بين أ ص ح ا ب ه الى انه مبارك مبارك الذات مبارك العرق مبارك الريق صلى الله عليه وسلم فتصبب عرقا فنظرت إ ل ي ه وقالت أ ن ت احق بقول ي أ ب ي كبير الهزلي لما قال إ ذ ا نظرت إ ل ى أ س ر ة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الكثير من أ ص ح ا ب ه قال علي رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لم يكن بالطويل البائن الطول ولا بالقصير المتردد يعني ما كان طويل وما كان قصير وكما وصفته أ م معبد أ ن ه كان ر ب ع ة و ا ل ر ب ع ة عندنا كما يقول أ ه ل ن ا المربوع كان كما يقول علي رضي الله عنه ضخم ا ل ر أ س عظيم ا ل ل ح ي ة شثن الكفين والقدمين وقوله شثن الكفين والقدمين يفسره قول انس رضي الله عنه رحب الراحه ة واسعة وكبيرة يدين يعني الكراديس والكراديس عرام الكتفين وكان وكان عرام ا ضخم صلى ل ل عليه وسلم النبوة في كتفه ختم النبوة وخاتم ا ل ن ب و ة أ ص ل ا كما قال ع ل ي رضي الله عنه ب ض ع ة لحم ن ا ش ز ة في لون جسمه حولها شعر يا سلام يعني ختم ا ل ن ب و ة ع ب ا ر ة عن لحم م ت د ل ي ة بين كتفيه أ و في نغض الكتف يعني في آخر الكتف آخر و هي ع ب ا ر ة عن لحم طال عليه بره ب ض ع ة لحم ة بضعة لحمة أو بضعة لحم ناشزه ة يعني ي ع طال ل حولها شعر هذا ختم ا ل ن ب و ة وكان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين كما يقول علي رضي الله عنه سهل الخدين واضحه يعني الخدين م ن ب س ط ة و س ه ل ة أ د ع ج العينين فيها سواد صبت الشعر شعر مسترسل ناعم شعر ناعم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طويل ا ل م س ر ب ة طويل ا ل م س ر ب ة اللب في الصدر لبته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في صدره إ ل ى صرته شعر في ص و ر ة قضيب ليس يوجد في ص د ر ه شعر غ ي ر ه ف داه ن ف س ه و أ م ي و أ ب ي و أ ه ل ي و ولدي صلى الله عليه و سلم كم ل يقول عنه جرير جلسنا ذات ل ي ل ة ن ن ظ ر إ ل ى القمر للابدر ي ة ل و ن ن ظ ر إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو أ ج ل و أ ع ل ى و أ ح ل ى ع ن د ن ا من القمر و هو كذلك صلى الله عليه و سلم شيء عجيب أ و صاف عجيب ة كان يقول علي إ ذ ا مشى ت ك ف أ تكفا يعني يمشي ب س ر ع ة ك أ ن م ا ينحدر من ص ب ب يعني جاد عجيب وصفته أ م معبد بقولها ظاهر الوضاءه وضيء أ ب ل ج الوجه وجه أ ب ل ج أ د ع ج العينين في أ ش ف ا ر ه وطف ا ل أ ش ف ا ر شعر الرموش شوف ا ل ص ح ا ب ة دين أ ح ب و ه شديد عشان ك د ا ركزوا عليه حتى عدوا الشعر الذي في لحيته وكانت يعني م ع د و د ة ب ي ن حداشر الى ث ل ا ش ر شعر في لحيته وكان له سبع شعرات في ر أ س ه عظيم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عظيم والله حقا وقدر ما وصفناه إ ن م ا هو وصف تقريبي مما قال أ ص ح ا ب ه قالت في عينيه دعد في أ ش ف ا ر ه وطف في عنقه سطع طول في لحيته ك ث ا ث ة في صوته صحل صحل معناها بح يعني في أ ث ن ا ء الكلام صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا تكلم في صوته بح قالت لم تعبه فجلة بطن ما طال لم فجلة على تعبه بطن برة وسيم ل صعلة م ترز ر به ا ه ما ص غ ر ة و س ي قسيم يا سلام وسيم معروف وقسيم معروف يعني مقسب وسيم قسيم تصفه أ ي ض ا تقول ربعه من القوم لا تختحمه عين من قصر ولا يؤس من طول يعني مبتعي ا لو ل كذي لفوق شديد ط ق و ل أ ز و ر ل طويل شديد لابتعي لو هو تحت هو كمال الخلق ان يعيشوا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هم يتصورونه محفود يعني ي خ مشهود م أ ن ظ ر ا ل ث ل ا ث ة م ن ظ ر ة و أ ج ل ه م ق د ر ة حلو المنطق ك أ ن منطقه خروزات در يتحدرن ا يا سلام حتى كلامه كما قالت ع ا ئ ش ة كان كلامه صلى الله عليه وسلم يحفظ فبالله ماذا نستطيع أ ن نقول غير أ ن هذا هو اختيار الله تعالى لنا المطلوب منا أن نزداد حباً لنبينا حبا صلى الله عليه ولو س م جمع جمال بيقيننا بين أن الله جمع له بين جمال الفاهر له ك م اهدى ل الباطن ل خ ق و أ السنه للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن و ص ف ي ه بوصفه ي ف ن الزمان وفيهما لم يوصفي و ا ل أ م ر الثاني أ ن نتجمل بما نستطيع من ا ل أ خ ل ا ق هذه باستطاعتنا وكذلك أ ن نجمل ظواهرنا بالسمت والوقار أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع و د ا ي ع ك